حزب عاين جميل يدعى في المجالس والمحافل سيما أقيب الصلوات المفروض. اسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا مغفرة شاملة شافية بحرمة سيد الأناام وارحم لوالدينا كما ربياني صغيرا في الليالي والناس نيام اللهم ارفع شأن أساتيدتنا الأمجدين الكرام وانشر آثار علومهم في الشرق والغرب إلى يوم القيام، اللهم شرف شريعتنا بشرف آثار سائر العلماء الأمجاد، وجم الأذكارهم، وكثر أعمارهم بين الفطلاء الأنجاد اللهم وفق تلاميذنا في تحصيل الألهم يا من بيده تيسير كل عسير. ودقق أذهانهم ويسر أمهالهم يا من لديه كل عسير يسير اللهم ارحم أرحمنا رحمة توصلهم إلى الجنات العاليات وقرب أقربائنا إلى الرضوان مع الحوراء الغاليات اللهم انصر أصحابنا والتف احبابنا في لطفك العميم واجعلهم شفعاء فيما بينهم يوم لا ينفع حميم حميم اللهم مشرف مجلسنا بشرف مجلس النبي سيد الثقلين وزين محفلنا بزين الرسول مولى الملائين ويسر لنا زيارة الحرامين المحترمين الشريفين بشرفنا في الدارين بشرف المقامين المنيفين وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ve şerrifna fidareyni bir şrefilme qeynin müni fein Vallallahu a Seidi ve mevlenehammedin Vehi ve sahbih يcin ve selam amslinin vehamdülille yerrobilalmin.